سهر كرمال الحب لو انسى النوم عمري ما انساك طبع الوفا دمي سار لا تطلب روح الروح تفداه يونس سهر كرمال الحب لو انسى النوم عمري ما انساك طبع الوفا دمي لو تطلب روح الروح تفدك انا لو قلبي دك دمتك تدق دمتك عيونك عند الحق بدمي افديها لو تسمع قلبي راح تفهم حبي وتنسى هالغربي ومنك تمحيها وحياتك عندي ما تفيد عندي ما بزرع وردي وانا لو روح تروح لغيرك لا ما تروح انت سبب لجروح وانت مداويها ويهون العمور في دوال للقلب ويهون السهر كرمال الحب تمر <تصفيق> <تصفيق> على قلبي والله اتمون تهواك عيوني غير كلامك لي قلبي مجنونك ويا محلى جنون والعانه صونك وحبي لك دالي اللي هنيكي تفداه لعيون واللي بنكيكي يا ويلو ويل انت تغني لي علاها عيون تقدمت عيونك عندي الحج دمي يفديها لا لو تسمع قلبي راح تفهمي حبي وتنسي هالغربي ومنك تمحيها وحياتك عندي ما تفيد لعندي تزرع وردي وانسى اسقيها وانا لو روح تروح غير اكلام تروح انت دوالج روح بيدك تشفيها بيهون العومة